بوك تو <تصفيق> ستة وعشرون ستة وعشرون باشي في الطبيعة في الطبيعة خداويك كوشكس أترى ذلك البرش؟ اترى ذلك البرج؟ خيدا ويك مثاس. ذلك الجبل؟ اترى ذلك الجبل؟ خيدا ويك سوفيلس. تلك القريه؟ اترى تلك القريه؟ خيدا ويك مديناريس. ذلك النهر؟ اترى ذلك النهر؟ خيداو يكخيت ذلك الجسر؟ اترا ذلك الجسر؟ خيداو يكتباس اترا تلك البحيره؟ تلك البحيره؟ ايشيتي مومتونس يعجبني ذلك العصفور يوجيبوني ذلك العصفور يسخا <تعجبني> تلك الشجره تعجبني تلك الشجرة اسكو <تعجبني> هذه الصخره تعجبني هذه الصخره اسپاركي <تعجبني> ذلك المنتزه يعجبني ذلك المنتزه إيس باغي تلك الحديقه تعجبني تلك الحديقه إس قواويلي هذه الزهره تعجبني هذه الزهره, <تصفيق> تعجبني هذه الزهرة. فيكروب في إيس شوينيرييا أنا أرى أن هذا أنا أرى أن هذا جميلا فيكروب إيس ساينتيريسوا أنا أرى أن هذا ممتعا أنا أرى أن ممتعا فيكروب إيس زاليان رائعا انا ارى ان هذا رائعا فيكروب اس اوشنوا انا ارى ان هذا قبيحا انا ارى ان هذا قبيحا فيكروب اس موساتقينيا انا დლ უთ ეს ევს დვიღს ʃვთე ʃვუვე დვთს ევე ʃე ედე ʃეს დვის